بسم الله الرحمن الرحيم ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجي وما أدراك ما سجي كتاب مرقوم وين اليومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدين أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا محجوبون هم إنهم لصال الجحيم هم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب في علیم وما أدراك ما علیون كتاب معقود يسهوه المقربون إن الأبرار لم في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 ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُوْبِهِمْ يَتَوَمَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَنْكِهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاءِ إلَّا حافظين اليوم الذي آمنوا من الكافرين يضحكون اليوم الذين آمنوا من, الكفار يضحكون, الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوم. هل سوء الكفار ما كانوا يفعلون